هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَاتٌ هن أم الكتاب وَأُخَرُ متشابهات فأما الذين في قلوبهم زَيْغٌ فيتبعون ما تشابه مِنْهُ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 قد كان لكم آية في فئتين التفتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنطره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للنات حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقلطرة والقناطر المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تستقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المطير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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي كُنْتُ أُعِيدُهَا بِك وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا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 اِذْ قَالَتْ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ صَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليك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 إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المتيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناطرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوبيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 قل إن القضل بيد الله يؤديه من يشاء والله واسع عليم يختط برحمته من يشاء والله ذو القضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤته إليه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 إِنَّ الَّذِينَ اسْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأِيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلاَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أُولَئِكَ لَا خَلاَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ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 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لغير الله ولكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تستخدوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميتاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأقذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 وما أُوتِي موسى وعِيّتَ والنبّيُّ نَبِرَ رَبِّهِمْ لا نُفرَقُ بين أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَنَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غيرَ الإسلامِ دِينًا فَلَيْقُبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْقَاتِلِينَ كَيفَ يَهْدِ اللهَ طَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ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 ان الذين كفروا وما ادوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو ابتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لن تنال البرح حساتا انفقوا مما تحبون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 ثَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ طَأَلَئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ قَدْ طَغَى اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمنا دبعونها عوجا تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فرقا من الذين أُوتوا الكتاب بيزكوا بعد إيمانكم كافيين وكيف تكفرون وأنتم تتنى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في القيرات وأولئك من الصالحين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 أصابت حرب قوم من ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستقيدوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا والدو ما عنتم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 اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ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 واتق الله لعلكم تفلحون واتقنا رَلَّتِ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَتَارِعُوا إِلَى مَأْفُوَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُسْتَقِيمِينَ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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحذنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مست القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقد منكم شهداء والله لا يحب الظالمين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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَوْ قَتْلٌ انَقَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحدنون يستبشرون بنيمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لأنقذتهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثمهم ولهم عذاب مهين.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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد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 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ